موسى الا ذريته من قومه من قومه على خوف من فرعون وملئهم, وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين